بسم الله الرحمن الرحيم ألف لاميم أحسب الناس أن يترقوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولا قد فتن الذين من قبلهم، فلا يعلم أن الله الذين صدقوا ولا يعلم أن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السئات أي يسبقون؟ ما يحكم من كان يرضو لقاء الله فإن أجل الله لا وهو السميع العليم ومن جاهد فإن ما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم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 صالحات لن دخلن لهم في الصالحين، ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أُذِيَ في الله جعل فتنة الناس كعذاب لله. اِذَا اُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةً لِّلنَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَكُونَنَّ إِنَّا لَمَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَا يَعْلَمُ مَنْ نَمَّاهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا يَعْلَمُ مَنْ الْمُنَافِقِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا سبع سبيلنا والنهب الخطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم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 فأن جئناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوا ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون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 أَبُدُوهُ وَشْقُو لَهُ إلَيْهِ تُرْجَعُ وَإِن تُكْذِبُ فَقَدْ كَذَبَ أُمَمٌ مِن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إلَّا الْبَلاَعُ الْمُبِيدُ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 وَيَلْعَلُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَلُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ فآمن له نوط وقال إني مهاجر إلى ربي إني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 إن أهلها كانوا غاربين. قال إن فيجا لوطا. قالوا نحن أعلم بما فيجا. لن نجئ عنه وأهله إلّا مراته كانت من الغابرين. وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيئَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا أَمْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ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 وعادا وثمود وقد تبين لكم مما مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولا قد جاءهم موسى بالبينات فاستكبو في الأرض وما كانوا سابقين فكل أن أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم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 تخذوا من دون الله أولياءك مثلاً عن كبوتي تتخذت بيته وإن أو أن البيوت لبيت اللعن كبوتي لو كانوا يعلمون إن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 هُوَ الَّذِي قَدَّرَ لَكُمُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ أُتْلِ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنع ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحق إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وانزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد.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 قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أننا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن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 والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئكهم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولو لا أجل مسمّل جاءهم العذاب ولا ي إِنَّهُمْ بَغَتُوا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِهِمْ أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون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 وَكَأَنَّهُ مِنْ دُبَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكَ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ وار الشمس والقمر لا يقولون نض الله فانا يفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له ان الله بكل شيء عليم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 لئن فلن ما نجاهم الى البر اذا هم يشركون ليسخروا بما اتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون اولم يروا ان جعلنا حرما امنا ويتاخض تقف الناس من حوله، أفَبِالْفَاطِرِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَتَقُولُ وَمَنْ أَضَلَّ مِمَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَبَ بِالْحَقِّ لَمْ مَا جَاءَهُ